رحلتي في عالم الظلمات والصمت الرهيل رحلتي في موكب الأشباح تبدو وتغيير رحلتي في عالم الظلمات والصمت الرهيل رحلتي في موكب الأشباح تغير. سرادي في, وصوت في سرادي بالأساطير ودقات القلوب في شرائي للدجداج وصوت العندليل في سرادي بالأساطير ودقات القلوب في شرائي للدجداج الكون في الانواء في السحر العجيب <تحنتي> وحدي غريبا بين آلاف الدروب <تحنتي> وحدي غريبا بين آلاف الدروب الخوف أعبد ما اجتونا نحيب عندي والحبيب أرتدي الخوف أهو الدمع أجتر والنحيب عندي والحبيب رحلتي موت موت رحلتي موت موت رحلتي موت رحلتي موت وبعض الموت أنس للغريب رحلتي وحدي غريبا بين ألاف الدروب رحلتي وحدي غريبا بين ألاف الدروب ماضٍ إذا أين المقر وروح الأرض تنفيني ماطن إلى أين هادري وبين مام إلى المسير وطول السير يضنيني أين المقر وروح الدهر تطردني أين المقر وروح الأرض تنفيني السقم ينضغني والموت يلفظني السقم ينضغني والموت يلفظني والوجد يزرعني والوهم يجنيني, يجنيني رحلتي وحدي غريبا بين هداف الدروب رحلتي وحدي غريبا رحلتي في عالم الظلمات والصمت الرهيم رحلتي في موكب الأشباح تبدو وتغييم رحلتي في عالم الظلمات والصمت الرهيم رحلتي في موكب الأشباح تبدو وتغييم سوردي بالاساطير ودقات القلوب في شرايين الدجداجي وصوت العندلي سوردي في شرايين وصوت العندلي في دمائ في السحر <سؤال> العجيب رحلتي وحدي غريبا بين آلاف الدروب وحدي غريبا بين آلاف الدروب وحدي غريبا بين آلاف